لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا رب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 فَإِنُّعُثِرَ عَلَى أَنَّهُ مَسْتَحَقَ إِثْمًا فَأَخَرَّانِ يَكُومَا نِمَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِيَانِ فَيُقُسِمَا نِبِلَ اللَّهِ لَشَهَادَتُنَا فَيُقُسِمَا نِبِلَ حق من شهادتهما ومعتبينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتون 117. واتقوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين